قلبك حاضر وعلى كل شيء هالدنيا قادر عينك حلم كبير بترسم وبتلهم احساس الشعب لو بتحس قلبك حاضر على كل شيء هالدنيا قادر عينك حلم كبير بترسم وبتلهم احساس الشعب انا سوري دم Het... Ophajar Sool, leş malik, oş bal Sool. Ophajar Sool, leş malik, oş bal Sool. De ogen ik marubarud, ja Suri ja, naap naardjali. Ana And we lize We'll have أجراص سوري يا أحلى الناس لا لمقابل الأجراص رني وعلي صوت الحق والروح ترخص كرمالي أنا سوري دم و إحساس أنا سوري دم و raf'a ra'si